امدا الدنيا يفكتب الى من ذكر ارجع به العباد الذين اكسحان اغلهان اكس 1 يفكتب در دنير ايون يسوير اكن داغن سوازيريس يناد بيوسف ايا يدير لامك صورت النذاريه وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون ايمد فكر الدنيا أمدنى أكذجني ويعني يفكذ الجنون أكذي مدانا أكنا رسع بالذن ويشك عاد يمشك عنه ينس إلي من ذلك كنا رسد المذن إياه الأمدان أي سرسين ثموسني العالي أي سرى فن سرى المذن أكتن ذاغا أمكتلا الديان عاكي سوى نواموذ سرسع بالذن إيغ غليبه عتلي سوى يفكى عربين سوين الدين الزل أكن داغن بقراء الكريم سوين دي واش عش بيحني ديا في لسات صربيان تسلمي ثم سنين الدين ذي نقلها ذي نقل قن إيلام داني أكن رجينا في نذم الدين سلم داغد وان إكسوان وينكس علي مانكوان وين إجلنا كن داغن يتوفق سنسلم تسو ذم أذيان إيه إلى إيهن أذا شو مريسين؟ أذيسين؟ أي نصيص يمر ذي جنون؟ أي نزديبين يمشي جيس؟ أنا سوم أريالم دال وش بيحن فيا في <تصفيق> لسات صربيا الزاميس؟ يصوت صدنا هم يند جواليس يجون الحديث؟ يند أين؟ يعني اللي فساس تشفح أطس أطس يعني تشفح أنت أطس أطس أكن دا غناش كحيس ذبر كان سواطس وريفانالة فلاس لاثر نصفر يعني قوسي كل ورسيسين يون دقنا يقيم دار وشبيح النبي إيز غار دار ورس إيز دود أكن دا غنتي غنتي شلالين ينس أرث شلالين بوشبيح إيز كريفاس السفلى تغمي التغمي وين بوشبيح النبي وين نايس أم محمد خبره على الإسلام يكردوش بيحن نبين يريس كثيرين في نسل وينيس وقواليس الإسلام أجهض ألا إله إلا الله ويرنام وأن محمدا رسول الله وتزلل وتفكز زكت وتزمز رمضان وتحجزر وخام ربين ميلة في ضبريض الناس تذت يكرس لنا عمر ينبنى ناجع أمكارة وسينير وسجين تذت بين الدنيا خبريد خبر الإيمان إيمان يغسين هذا شمس يكردوش بين الفيوم إين الناس لمن أتمنى صربي نص بحلو أخذ الملاك إدي سرس ذي مش أن إدش الرسول فيلسن سلام الربي أكن ذا أن أرسم نص وسلاخر أرسم نص المكتوب في القدر ذي ناجله من يكرد الناس ومن بعد في الإحسان ثولوث إذا يكرد الناس أمجن تزرط أمجن توليت ما يلغت يموت ولا ترام انتسان يتوليكيد يزرقيد الناس خبريد غاف الساعة أيو ثلاثين قرد دوني ينايس أريد سنرا وينك توسقسان أمين فيدي سقسان يعني يفغس هنا أمتار إكحصان أحكثر بوينك حصا وينك سقسان يكرد الناس. ذاشون إذا الأمر فيس يني يس هي، إذا صفع ثم تض أد... يعني أذ ينق دارو للذيس، أم تشك تشيخيت يارو... أرد يارون، نقرد يارون للذيس، وصفع إجاف إكس نحيان يان يعريان، وذي مكسرني اللان فنون ورنون وسالا ينق ربنسن يديون أذ نيك بوير أم بهذه نيس يعني ينسدنا عمر، نا كيمكنك أم بأميجرو أحسدنا جبريل. يكرد وشبيح ننفيه يناد أعمر تحصيد من هون إذا ما تسرني من هون إيدي السقسان يناد نغاس ألا ربينا ذنفيه إك أحسان الله ورسوله أعلم يناد ويناد جبريل يوساد إلمندكنا رو نسلم الدين أنه وين آية ثمثين سمث الحديثك ذا ملحان أكني الله لحديث وشبيح ننفيه I-i puin, i-i drittezi ghiz, ușpiahnin vin, apasn trau siwin. Ui i-i n-am, din s igu, تدغار أي مداني أكلم الله يغميدي حكام سيدنا عمر وصفاق باللغة سيدنا جبريل يوساد في الصفان في نظم الذي كوالي تسكد نغي تسد في الصفان في نظم ويرنغي ميدي يولا ولا نغي فكاد إمس لا ينسد صفر لصفر لصفر لعليه ويرنغي ميدي يوسا يوساد سريل الوشبيح يذغرد الغرس وينوف هثيت ويلو عثيت سيسميس ونبعد بعد السقسي السقسي هكين المدكنارس أرسينا ولا المذن إيجاد يدي السلن إيجاد يدي الزين إيوش بيح عكين دا غني هيني السقسي غافو السقسي هم زوارون يناياس ذا شو إيد الإسلام إي هينيوش بيح ننبيه فلسط صربينا الإسلاميس إميغز ديرام يسبق نازق للإسلام ذوين أري ضعا أري خنون إذا في جنوان أري دون كصغارثيس أري ضفرن أذرثيس أري من سواني تيديومر أكن رتي ليقتين سلمتكين عتصد جاد إلاق أكن دغن سو نعنت إلى قذرين ويز نصنيع أي من أخذ من سبلا ونسن أخذ من ستة ننسن وأخذ من فغات ويرنع حملنت ويرنع لمزنت إيه هنا؟ يس ذا شو يدل الإسلام؟ الإسلام أكين سيسيق بالساعة ربي إم دانن أكن لازظفرن إم يد يساني يثنى الآيات جد النعم ففي سبحانه اليوم ما أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا السكين وتكمل غد نون أكن دع نعماس على ثمن في بالحلوى أردت فمتجلس أكن فغيرون أيمن دن أكن راتي لين سلم من فغيرون أيمن دن أكن راتي فرم لا يعكين غيسمس إن إمسلان إرومين إجذكس وان ديانن سن ويا ذو ذين إجذك نغنا طاس جلنب يثن سن إيه مسخرن أكن ذقن ديانن سن ذين جلان ذين سن إنه ميزران الآية كن يغسل الناس ولانت بلغت سعان يون السر ذا مقران الحان ملحان سعان أكين ذا إنه ماك يعني أنا ماك أصي ذا يسد كعب الأحبار ذيونه مسنو ونسن وسند الزفيرس إقاذ إتدد فرن يسد أرسدنا عمر ينايس عمر ثلاثي وثلاثي يغلق قرانه <تصفيق> نون <تصفيق> فلو انتي دي سرس ربّيه لو كان فلانا غنوك نغسو ذاين يتي دي سرس تي يقين الجار أسن النير جيد تي دي سرس ذاس جد نسمكتاي إيالا سكواس واثنج نتفاس نتفاسكا لش ويرنا يفكيز أمس لاي سريسين أماترنيا نغموسنا ونير بالله ما ربي عمي دفكا لا يثكيني عمي دفكا تيغو سوي نمسكيني عمي دفكا تشرعي ثاكي ماشي اكنارات سجن مدين يعني اذا اسنت فاسكا ناغسر زون ناغسر وررن ذات غايف كثيد اكنارات الظفرن واسجن اذ المريع انسن واسجن تفاسسك ذن اكا ويا ذا الانبيات توصين دريانسن اكنارات الظفرن يجدي تنير إكوال والظفران تنسلم تنير إك صحان والظفران العبده نفافي كنوان سبحان و اكنو يا سيدنا يعقوب يفسي صغور سيدنا ابراهيم يليون يتصص دريانس يليون يا لبث يتصص اكن دا غنثرويس ايي امتي تسقسان غف الاسلام يسفغنز واش بحنا باللغة بلي غالاسلاما كي يفناس فافي كنوان دا Chiar Sarstin, târștine semnul este, înseamnă cinci ani. Iisca nestemzuros, băieții aceia nu din a نصاينو خلال العباده ذاك واحد بس كان وتعب بالضبط اكن اكي وصام اكن اكديمر سوين سيدي الشراءل من داك نر اكمل العباده هاكين ينك اكن داغن ورسيلا الشهاده ماكين نكمل ال ما تسترنظس ال ما صدفرظس ال ما تجيل باللي لي ما نيك سمشقاع امسلو سمشقاع محمد سيدنا محمد في الاساس ربينا السلاميس وزن أكن اكند انا رغب عض وزن تاع ارف ظفرض والسنه صارت خضمض صغارت لي اثيريد كوفريديس ارف الدوث اللي من داك نرات صارت سبقنض بلي غصو منض واش هذاك الصح تاع ما يلام اماردي نضرب بك الايمانيس ورسك دوك الظلم ورسك منظار الشهادك اللي مان ازديقان اكوان وسدهن امل أكن اكند غنسول اكس فان و يعني ورثيلا مش هذاك نخذ كمل يعني الناس أتش هذا باللين سبحانه يصبحانو واحد لس نسيدي خلق الدنيا ثكيا نساعي جو خلال أكن رفض عن الدين نساعي جو خلال أكن رثع بذن الدين ذن نساعي ديفكان إم دان الأرض الدنيا إل من ذك نرثع بذن أكن دغل إذن دش جع إمش جع سر أر سلمن أر ضفرن أر غن أكن أوليس واذلحون اكن ايوثا ناكني وثا السنة انس من بعد من بعد الشهاده ماكيف يرنيز الجنياس فظليه فظليه يتمتم ايوجبتي دربي في الامدان بنادم يريد سلاله غادي نستلم لما يجار تغاوس ويناكني اسم كمال اسم الصفارنت يلتاغوسا îl sigește, acum dar nu măxăm, îmi las învățăm în cincisprezece luni, lucrăm, studiem, credem, suntem, așa măniam, oriți sigiliari, alămați, îi dăm de, alămați, îi glitit, ei îi îl minte puște, acum irnaizuițează, zâliz, zâliz, din sigur mărbim, subhanu, din ales cănul firag, chiar moment, zdrumin, n أين يسكر يعني أين سريفك في نظم إيمانيس وإذا ينسردس في الجنب اللغة إنسلم يقول الله إما رأي تيليغ تيليغ تيليغ تيليغ تيليغ شهادة النغة يقول هان أذيليغ ظلت النغة إقصحان إقوان وتيظال أكنيتدي في كام أكنيتدي الشراع بيقنوان وتيظال أكنيت الزول وش صلوا كما ظل اكنيت زلغ ظلى يعني لمذ السازا ليت وظلت اكنيت زلغ نكير ويفكتي درب بين اكريت الناس في فاس يفكتي الوقتس الى قالو من اتي زلغ الوقتس نغمولاش لو كان اتي سوخر نغتزك اتي يعني الوقتسياني وريت زلغ الوقت اثنا ذيرين غوينك عصان خاطر ربي يدرج ونصنف يعني نقول الظلاء وأنت ظلاء مفضل لتنقل الوقت إذا أريد أن نقل فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون يعني الثاني هي العقاب هي العثاب إخراق كم دعين؟ وأنت ظلاء مفضل الوقت أم تشكين أنت سعمل ناس سوخار يعني أنت ظلاء ناس بعد ما يعديهم الوقت ربنا يفكر تفضلت سلوختيس أكلت ديناجيوس الآية إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا يفكر ربنا فضل المؤمنين سلوختيس يا فضلت سلوختيس الطهو سلوختيس العصر نغل وسع سلوختيس المغرب أكن ذال سلوختيس ويد العشاء سعى سلوختيس بلا من توم فضلت الصبح إيها يتمثن إلق المؤمن أذي الظال إنسوا إقاموا الصلاة أكد غنوية الزكاة الزكاة ذا ينسيق وجب ربي غفية الإنسلن أكنا ريفت أين قيت وجب الزكاة ويرناغ يفكد الشروطة كن الزكاة أم تشكي غد نوين ذا كان أذري. أذري. يعني من يعني قارن النصاب والجيلين أي نس عن انس امنس ماشي ؟ طال اثي درضل نغ نغم الدين جنتار غورس نغده شو ؟ ال اي مقارن المكتن وبعد ذي زين فلس سجاس اي وجه فدار بيان فلس المندكل نرى يفك سنين ذمذي كنا كنيس مليار جيل أميريون أزال من خمسة وعشرين نلف الزكاة ويرنام أت يفك إذا أردنا الزكاة هذا الواجب في الله ويرنان ربي غيواذ أم تشكير يعني غيو الله إمدانا ويرنان يوصف أكين وين سكر الزكاة أم إمركنتيا ويرنان سعين تحوشت إكشاضا سعين إذري من إكتقثا ويرنان جمين نغد شحون نغد شوخد من ألسكنا الزكاة أتان ذذري من النين أرسم يغالا أَسْنِيَ مَسْقِيَانَ غَذَلِعِقَابٍ سَارَ سَرَسُ وَعْدَ سَبْنٍ أَكْنِدِ الدِّنَّ فَفِي جُنُونٍ سُبْحَانُ اللَّهِ يُتَأَيَّمُ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا أَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سيطوقون ما بخل به يوم القيامة حذر الذود إغمشش إج إمشحح إجذنت زكاة بالغيمات شحون نغيمات تفرن يعني جمعة نذري من وتجمين أذكن الزكاة حذر الذيل نغذوذد أنشتكذ العلي سنت ددغان ذري سنت لا تغام أم تشكين بثنين أم تشكين صوًذا إيمان سن أرجع وسون ألعب أثن ذر منك أزند يقال أن أسن تمل أسن يوم القيامة ذر أم قران إجعلين وذي تسجل زفير سن وسن يقار نكين ذر من وين سيصير تسوع قذف نغ سن عتسبهم أغم نابي إمن أيكون أيت مثل ستمتين أكن دغنيه عت سينم الزكاة كين ذين سيغمر ربي امركانيين الى من ذاك اغليلن نا ايم اللوزا ايو جاب اس يكلل سوذم اشرع ايم ادنا ربنا نبدا كان هكا للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي <تصفيق> الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم اسبقريت باللي الزكاة ساكن اي يوجد ربي صفان سن يسبق لتيد أكل يليون ولد سكانك كنكا يوينيز ديف كانت تفستيس أسفق أين قلان قدري من غريفة سنس يعني يبغاد ينح أعنوث يقلل اللي تزواله أعنوث إمال اللوزان لذي تزواله أعنوث أكن داغن يوجي لن سجلين ذوي داك أورن وفالا سواشو أراقوثن إمانسن أكن داغن إدي سفقين بلغ طهر ذا شو تز؟ هذا الزمّون فجر رمضان. الزمّون رمضان ذي وثني ثارس ذي وثني سريجديد فقفنع ربّين صفحانو الإسلام إيمان يدريد يدريد وشبيح ننفين. هذا الزمّوكيم. وهذا الزمّون فجر رمضان يسبقني ضربيان بالآيات. لكن دامن ويا دشبيح ننفين فلا سر ربّين قداميز قد أحدي. أم تشكين أدنوي ذبيك كان كان يوث الأياء قد ناغ ذا بيقن وان سبحانه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم هذن أذن ناغ أين سيدي وين إك حضرين ويرناغ ذا بيقن قول رمضان ويسعن تزمر ويسعن أول يهليك أول ينطار إذا مرت يوزام إلى قاتل يوزام هاترش ربين يعودي بلين مذيون الوجب يعني إنك إل وجب سيقمر إنسل إل من إلي من دك نرد سفقنين تين سنمتين سن أكني وثام إلي من دك نرد سفقنين الطاعن سن سوذم إكسحان المن ذاك نرسبقن بلي نرص صح عب الزن حنزن اثنين رفرن ضوعا بفجنوان سبحانو هي مزو مؤكد الى قت سن الاسمى النخ بلي ديوت نتعرست غير تاعرستينا كنين اي خمسه فيقبنا بفجنوان سبحانو الاسلام اكد زغنو يذ حجوم ارخمر يس عن غدره، يس عن خزمه، يوجب تد في الله، يمسني النعف بجنوان، وللله على الناس حج البيت من استطاع إليه السبيل، أكند النعف وأذن في الناس بالحج، يغس بجنود ويادوش بحنفين، يمس درامي صدنا جبريد، ينس و... يعني يمس يدرثا صلي الزكاة صزمم ويزوري الاشتكي عكويت الزوري هذا الناس أكد أنه يدح وجم أر وخام ربيع إيوينيك زمرن إيوينيك وفنفري إيه اختيها همع لا أخي منها أولت مع إلا قاتتتكمل ات ات وتسليض وتجلتين سلمتيك تكمل ما يلغم زمرض ما يلغم صعيدة أذريم وتصعيد الجهد ذي الوجب في الله اسحج ورقرار لمن دزق سيدي تدون وقلا قر غتسخر وخاطر شورتي سين انخلي لهم رزق كامل نغامخري لي موسق جد جدود النغيون من ديار ينزي قدنا يلا رزق يلا وتسي نضل أرام ما يلم غير ازكينك رزق باشو كان السلام يليون سوزر ثغسفات ثولوا تم تنس اللي متاكدين داك الفزيد وانت بعد ما يز يكمل اكثر اللي تنس يمد يعني اكثر اللي تنس ان سيدنا جبريل تيزت يعني بغى سين اي نيد النير في الصحراء انها جفن لكن سيدنا عمر النبي نعجب خاطرش نغسل الماء باللي وين راه السقسين الا ماوري السلاله راهي والقرار غونيزد السلمة من خلال نغونيزد قرار نغس حفظ من خلال باللي انتيدش دشوكاد الجماعات بقولوا الناس وغين أتى ددرن إيمان في كل قدر لكن هذا ما وقفل ما ينتيد وش بحنا نفيح فيلسوف ربنا سلاميس ومن بعد الناس الإيمان تصح الإيمان إمرت يسوع بنظم جوليس وجد في الجنس يتسيس، والذي يخدم سواء لمن ولكن بالين الإيمان إرنو، أكن ده عندي استقظ ويزمر لا وزين نرد يخدم دين نرد السفجن وزين أكل دغن أرد السفجن باللي أثنى نصح إلهزم من سوينك خدم أكا إيه إيه ناس دشوند الإيمان يكرد هنا دي تزولا أثنى نصب رب عن صبحانو لمنصب رب عن صبحانو أثنى نصب اللي الدنيا إنسان يدي خلقان الدنيا كي أكل مثل لا أي نجلن ذ جسم إنسان يثدي خلقان نس واحدة سبحانه أنشتاكين ويد المشركين إيه بالليجين نغي نسيزورين قزمان أني أمزورون لأنه من ننسيس ذا شو كان ما يلاته حيد الألوهية أتسام نظب اللغة وينيكو خلالنا العبادة وحدث ورقل قرأ ستعلم ما قرأ ستكرر أشريك إلا قطع بضط وحدث ذا ربي سبحانه أكين إتسام نظب اللغة وحدث إنسان نسا غير يدي خلق قد دونير نسا غير تس الحين نسا كيديف كانر دونير نسا يكس الحين الامور ينك تيغاوس بينا كند نكا مسلا غايني كنناك غنواذ القواعد اك كن داغنيلا قتص منوب وات وري ولا قتص صباح تطوحدس نسعدي نفكّل الدنيا نسعي نخلق <تصفيق> يعني غير نسعي نخلق نيجي هني على قواعي يعني جنات بالدنيا كان إيمان إتنوفه أشبه إن نبيع نغلب يفصل ألعب ده أوجين عصا الطخر الرولن إذن سواء نستكين إذن دفكار الضف يقولون سبحانه إذن ما مدام سواء عبدهم أقولوا كنيد ذلك الكفار إذن كنت سرتي للصورة غرفوا شبحنا إذن سننا قول يا أيها الكافرون أي كافر ما يلا تغامت لهم سلمين إلا قات عبدهم سبحانه واحد إذن نكين مور عبد غير من وين نكين مور نقار أين سرد غالما فريد؟ ذوين سردو غالما نفريد ذوين سردو غالما نفريد هذا الأخير ذوين سردو ثفات قولا ونوين ونوين ذو سبحانه وحديث إيهين أكين داغن اختيها يألمون اختيها ينسلم إلا قدس أكين داغن أرثم الضربين باللغ أسمى ون سيك سماغي مانيس الصفات سيك وصف مانيس ذا يمارس وصفتس خلاع نغت تدر تسكر كسن إلى قسمة ونكيني أذيلين ذا يند يدر القرآن الكريم ذوين أكن دا غن إقلامك السنة وش في حن نبيع أكن هذا تمنص ربين سبحانه أكن دا غنالت تمنص الملايكس الملايكتي خلقتني دربيق بالنور الملايكس قرع الصناعة ذا بيغنوان اكن داغن عبد بالذن اذا دواس وارتخرنا راغي العبادة اي بدا ورا ويرنا يالصنف يال وشو كيوكل لربيه اكن يدسبجن بلي جبريل يوكلي سو شو سل وحي اكن, أكن الملك الموت انت سام أكلا ريت صارو يح يال يو الجمدان إن أكملان أكنت غن يال الملك أمخ نكنا غصين سلمين أنا من بلين الملك ذا ذيون الخلق إخلقتي ضربيج النور ونقرر الملكة بالخلاف نغذش يوما رنينيا ونزميلان أنوصف الملكة ألاص وانيتي وصف, وصف بيجن ونسبحانو ونمن لمن النين إقبال ولا من نمني اقفد اقفد ذي فاين اديو ذر ذي يغسل مذ ذي فيجنوان سبحانه ايمارني من سواني اشتكيه انا حصلنا باليان المؤمنين يفكذا ربيهم يفكيز ذي الملائكة اريذ ذن ارتئيت يليون جزسين وذنوسن تين ارثن يفكين ثالث ماذ وذنوسن تين اكن دغن اكن هذه استرجاع ناس وين سري كمل سوين سري سجهد يعني توله في نصف اميوذ كدنا ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة اللا تخافوا ولا تحزن وابشروا بالجنة التي كنتم توحدون نحن أولياءكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون أكنديس بجن بيجنوان بالله الملك يوكليثم تأكد أرسلت ولد دنت كل فغيه يل ممن وما متشكيق أذ الممنين ونذنت أرسلت جفكن سن ولكن أفرد دون إسويون لكن دغن غت دون إل من نرى أرسل أكد أغلب إيمانيسين بنذن بالله الإيمان كين يعني ربنا سبحانه دل ملك أكّن ويتثقب في الأنبياء ربنا أية مثلاً أمي دشجأ الأنبياء. لا نخرا الرسول أمي ديفكار يفكّد جريفسنسن وشجعتي القوى من السن يقذوذ من السن غرسن سيدنا داود يفكيز الزابو سيدنا إبراهيم يسعى الصحف ينس لكن دغن غنو ويد سيدنا موسى يسعى التوراة سيدنا عيسى يفكيز الإنجيل سيدنا محمد فلاس إذ يالنفين إذ ندير ذوين بورد ندير فلاسن سنة ربين الإسلاميس إيهن، waking up، يدرسون في اللسان تكتب في من أنا من بالتورات ضربينيتي يدرسون. أنا من أكن ذقن إنجيل صغر بنيتي كام. أكن ذقن ويا الزبور يعني الصحف دي في كنيسة يعني إبراهيم في اللسان إسلام ربين. لشو كان؟ أنا حصل بالليل التورات سواغن سيروم ين. الإنجيل أكن ذقن والصحراء. ايني كلاندجيز ريمدان النيه ديمسنا وننسن ايتسي اتس يور ايتسي ستخرن اينسني على جبن كسبنت اينيو غازل نغيد يوسان ق <تصفيق> الريح اكسنت نغيني خدمن ان ستكينغ يس بغليتي ضربك القران الكريم يس بغلد اي انخ سوغن ايرومين تاكتاف سن سن امخ سوغن مزين تاكتاف سن الكريم اكس وحرزن ألا القرآن الكريم إنه صحان إنه قوان إنه من البنج نغل الإنجيل وذي من أين قلنا هذا غير من القرآن القرآن في القرآن في سفر في سفر في سفر في سفر